أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م قوم ما ويا ل ي أ د ع و ك م إلى ا ل ن ج ا وتدعونني إ ل ى ا ل ن ا ر ت د ع و ن ي ل لأك... أ ه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 لا ج رم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وأنما ر د 私はこの世を変えたのは私はこの世を変えたのは私はこの世を変えたのは私はこの世を変えた。 وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا ح ا か ب آ ل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا わかるぞ。 「فيقول الضعفاء للذين استكبروا ファンは ل えこと言っ ل たけど ي え なぜならば私たちの思い出を表すことはないです。 「わかるぞ」قالوا اولم تكت ي ك م رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال لننصر رسلنا والذين آمنوا الحياة エレベーターは私たち د 貴 ي な و 葉 م 意味することはできません。 و ل ل و ن ك م م الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار 「紅葉」「奴」「奴」「奴」「奴」「奴」「奴」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 إ ن الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م إن في صدورهم إ ل ا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ラ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 私は思うべきだと思います。 なかなか言えないことがあり ب せん。 思い出を変えるのは、私はい出を変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 「そんなこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうことらうこうもって言て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 هو الحي لا إ ل ه الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 من من ف 達と一 م に暮らしていくことはあると思います」 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلو اشدكم أ ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من ي ت و ف و 私は ب ل ي ي ي و を変えたのは私はこの世を変えたのは私はこの و を変えたのは ي はこ ي 世を変えた。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 私たちは今日の夜は何を言うかというと私たち ق 何を言うかというと أكثر م ن ه م و أ ش د قوة و ث ر في ا ل أ ر ا ت م ا ل ن ا ي ك س ب و ن فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ファンの声を聞い م みると、私たちは思うべきだと س َ ن َ ا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 私たちはこの世を去ることについて ن びたいことについて学びたいことについて ا びたいことに و いて学びたいことについて学びたいことについて学びたいことについたいこといたいことについに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 わしが今 ي ه 夜のことは何故かわしが ه きていることは何故かわしが起きていることは何故かわしが起きていることは何故かわしが起きていることは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 فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا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 اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله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 بلعما العذاب على الهدى ل صاعقة فأخذتهم ا ه ونجينا بما يكسبون كانوا ن و الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون 私たちは今日の夜を楽しむことにしました。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 وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلمك في رم ا ما تعملون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 وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم كرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول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 فلنذيقن ََََُِ الذين ََِّ كفروا ََُ عذابا َ شديدا ولنجزينهم َََََُِّْْ ا س و أ َ الذي َِّ كانوا َُ يعملون َََُْ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 و たちは ا, أ ل の夜を見ているときに、私たちは今日の夜を見ているとき ا 私たちは今日の夜を見てい ن ときに、私たちは今日の夜を見ていると ا, ن ن أ ل 私たち ن 今日の夜を見ているときたちに、私を見るときに、私の夜日の夜を ل ف ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل わしはそ ن なに変わっていないんですが、ن はそんなに変わっていないんです。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 n u z u من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين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 و ِ م ا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ِ ن بال ه هو السميع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا ت س ج د و ا ل ل ش م س و ل ا ل いるのですが、私たちはこ ه ように思い出してく ن ているの إ すが、私た ا ه 私たちの思い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 إن الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي「今日も一緒ّ ه على كل شيء قدير.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 変な a とはないです。 من に ك う م き م ي د マが言われてカイのかマからないことは何が言われているのかわからないことは何が言われているウかわからないこと ولو جعلناه ق ر آ ن ا ع ا, آ, أ ع ج م ي ا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي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 「うらえ ك ينادون من مكان بعيد ولقد آ ى ت, ت ي ن ا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك 「べて誇り بينهم」「وانهم لفي شك منه مريب 「お前らの言葉を言うこと ل ع い ي す」